وأرسل السماء عليهم مدرارا وجعل الأنهار تجري من تحتهم وجعل فأهلكناهم, فأهلكناهم بذنوبهم وأشنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك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 قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يطعم وَلَا يطعم قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أَيُّ شيء أَكْبَرُ شَهَادَةً قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أُخْرَى قل لا أشهد قل إِنَّمَا هو إله واحد وإنني بريء وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب مياته ان انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم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 Oei, je helen, inla, afusen, en wat je voelen. En als je ziet dat ze op een vuur staan, zeggen ze: "O, weet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 وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فَإِنَّهُمْ لا يكذبونك ولكن الظالمين بِآيَاتِ الله يجحدون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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ استطعت أَن تبتغي نفقا فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن سلما في فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي الله فَتَأْتِيَهُمْ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهدى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 قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً ولكن, ولكن أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا من دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة, أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الَّذِينَ الذين بِمَا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب, وعذاب أَلِيمٌ بما كانوا يكفرون قل أن من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرونا ونرد على أعقابنا, ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران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 فلما أفل قال لا أحب الآفلين فَلَمَّا فلما الْقَمَرَ القمر بازغا قال هذا ربي فلما قَالَ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن, لأكونن من القوم الضالين فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا ربي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفْلَتَ قَالَ يَا قَوْمِ إني, إِنِّي بَرِيءٌ مما تشركون تُشْرِكُونَ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 وكيف تخاف ما اشركتم ولا تخافون ان انكم اشركتم بالله ما لم ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء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 وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطى وكلا فضل على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم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 فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلا بها, بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهدى ومقتده قل لا اسالكم عليه اجرا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 وهذا كتاب مُبَارَكٌ مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر, ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بِالْآخِرَةِ يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء ومن قال ومن قال سانزلوا مثل ما انزل الله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 وكنتم عن تَسْتَكْبِرُونَ تستكبرون ولقد جئتمونا كَمَا كما خلقناكم أول مرة وَتَرَكْتُمْ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم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 يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فالقُوا الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر, فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجناه فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات, وجنات من أعناب والزيتون والرمال مشتبها وغير متشابه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 فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ومن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بحفيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا درست وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ الله ما أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ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 ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحون يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون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 وجعلوا لله مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرُثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا فقالوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لشركائنا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ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 وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فْتِرَاءً عَلَى الله قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلوا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فَقُل ربكم ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يرد بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءَنَا وَلَا حرمنا وَلَا حَرَّمْنَا شَيْءٍ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 فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعوا ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا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 وَإِن كنا عَن راستهم لغافلين أَوْ تقولوا لو أن أُنْزِلَ علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بَيِّنَةٌ من ربكم وهدى ورحمة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 من جاء بالحسنة فله عشر أمفالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا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 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم, ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم